بسم الله فعندما نسأله قولوا تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ماذا قال الإمام هنا نعم هذه الآية نزلت في عيين بن حصن الفزاري أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم وعنده جماعة من الفقراء ومن هؤلاء سلمان وهكذا أيضاً كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاصه وصحيح بن مسعود وبلال وآخرون من فقراء المسلمين عادةً أهل الكبر الغطرسة لا يرتضون بالفقراء جلساء وهذا قبل أن يسلم هذا الصحابي عين بن حصن وهو من المؤلف قلوبهم وهكذا غيره من أشراف قريش جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولهم مثل هذه الاقتراحات المطالب حتى يسلموا أن يبعد فلانا وفلانا ولا يكونوا جلساء لنا فإننا نستنكف أن نجالس بلال الحبشي وفلانا وفلانا من ضعفائنا فإذا كنت ترغى في إسلامنا وترغى في إجابتنا فهذا المطلوب إبعاد هؤلاء الضعفاء وهذا مطلب أولئك المتطرسين صلى الله عليه وهؤلاء الضعفاء هم مادة خير الأمة ومادة نصرها ورزقها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم فهم مادة الخير كله فإبعادهم وإقصاؤهم وطردهم هذا والله باب الشر وباب الدمار الدبور ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وطردهم ظلم وطردهم بلى ونكد على الأمة وأذيتهم شر فالله يغضب لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصدير إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك يا أبا بكر فذهب أبو بكر يفلول يطلب السماح من إخوانه الضعفاء وسامحوا يغفر الله لك يا أبا بكر لا يغفر الله لك هل أغضبتكم يا, أخت أو يا أختي يا إخواني هل أغضبتكم يا إخواني قالوا لا يغفر الله لك وهنا سكت الأبد لا يغفر الله لك حتى لا يدخل تحت حيز النفي ما بعدها ويفهم المقصود وأن النفي على شيء محدود لا ما أغضبتنا ثم سأله يغفر الله لك دعاء له فلم يغضب إخوته بعد أن ذهب إليهم معتجرا هل أغضبتكم يا إخوتاه قالوا لا يغفر الله لك هذا رجل صالح أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يحب أن يكون في نفسه شيء أو في نفس إخوانه شيء عليه مع أنه ما قال شيئا غير أنه قال تقولون هذا لسيد قريش وإن أبي سفيان وكان يطمع في إسلامه وأبو سفيان كان أنا ذاك كافرة أولئك أخير منه وأفضل منه فالحاصل هذه الآية اجتملت على أذب عظيم اجتملت على حث من ربنا سبحانه وتعالى وأمر نهي أمر بملازمة الصالحين الداكرين لله سبحانه وتعالى الحامدين المسبحين المهللين المكبرين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغادات والعشي المخلصين يريدون وجهه أعمال مع إخلاص مع متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتملت على نهي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة للدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه اجتملت على نهيين النهي عن باب خطير جدا من أبواب الزيق وهو الميل للدنيا. الدنيا وتمكن الدنيا من القلوب ولا تعد عيناك عن الصالحين تجاوز عيناك الصالحين تريد زينة الحياة للدنيا تستعيض بالدنيا التي هي بوابة الشر ومناط الشر إذا تمكنت من القلب أغفلت عن ذكر الله وأبعدت عن دين الله وهكذا أيضا كانت ضارة غير نافعة قاطعة عن المصالح الدينية كما يقول السعد رحمه الله تعالى فذلك يوجب تعلق القلب بها فتصير الأفكار والهواجس كلها فيها ولا تجد أفكاراً هواجس في الآخرة وتعلن قلب الآخرة إذا تمكنت الدنيا منه طردت الآخرة لذلك ذكر الله هذا النهي لنبيه وهذا الإرشاد والتوجيه ولا تعد في عنه عن الصالحين الذين يعينون عن دين الله ويعينون عن ذكر الله فإنك إذا تجاوزت عيناتك هؤلاء الصالحين فإن ستنتقل إلى ما يضرك تريد زينة الحياة الدنيا وستنتقل إلى جلساء غير هؤلاء جلساء ولا تطع من أغفرنا قلبه عن ذكرنا سيكون جلساءك بعد ذلك والذي يترك الخير سيبتلى بالشرق كما ذكر الله عن أولئك الذين انتقلوا من الخير إلى الشرق اتبعوا ما تتلو على ملك سليمان هذا تقدم معنا وأخبر أنه سيكون الأمر فرط فرطاً أي ضياعاً فيضيع أمرك فيأول أمرك للخسارة وإلى الهلاك الندامة السرمدية إذا اتبعت هؤلاء أهل الأهواء الذين يصدرون عن أهوائهم والذين اتخذوا اهواءهم الهه من دون الله افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على عن صار الهه هوا فما ظنك بمن صار الهه هوا ماذا سيكون حاله لا تجني الامه منه الا الغتال ولا يجد خيرا لنفسه فضلا عن غيره لأن مص توجيهه الهوى وإلهه الذي يطاع ويصطر عنه عن أوامره هواه واتبع هواه وصار إلها له من دون الله سبحانه وتعالى وحسبنا الله نعم الوكيل من أهل الأهواء وسموا أهل الأهواء لأنهم يصطرون عن أهوائهم لا عن كتاب ولا عن سنة بل عن الأهواء وهذا آخر ما تقدم معناه مما ذكرناه نأخذ كلام الإمام على الآية وانتهت سورة يعني قصة أصحاب الكهف إلى قوله لن تجد من دونه ملتحدة كما يقول صديق رحمه الله تعالى قال وهذا آخر قصة أصحاب الكهف إلى قوله لن تجد من دونه ملتحدة ثم دخل وشرع في شيء آخر ولا شكلنا له ارتباط مما تقدم اصحاب الكهف مروا باشياء عصيبه جدا صبر صبروا على الخير وعلى المجانسة فيما بينهم تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر كما شار بعض اخواني لانه في ارتباك وانا اشك في ارتباك واصبر نفسك وقصه اصحاب الكهف نموذج على نتائج الصبر وعلى نتائج الخير وعلى العاقبه الحسنة نذويها ولاهلها فإنهم مروا بما تعلمون من الشدائد ومروا بغربة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى مجتمعهم لا يعين الخير فاعتزلوا المجتمع عقيدة واعتزلوا المجتمع بعد ذلك أبداناً وأجساداً وفارغوا الكل وآووا إلى ذلك الكهف جلسوا فيه سنين مديدة عديدة حتى أدن الله بالخروج والإطلاع عليهم وصارت لهم الكرامة العظيمة واختلفوا فيهم بعد أن عادوهم فمنهم من يقول نبني عليهم بنيانا ومنهم من يقول نبني عليهم مسجدا هؤلاء الناس صالحون هذه عاقبة المتقين كما أخبر الله سبحانه وتعالى هو العاقبة للمتقين والعاقبة لكن تحتاج إلى صبر ولن يأتي الخير إلا بعد الصبر ولن يأتي التمكين إلا بعد الصبر أما تريد تمكينا من غير ابتلاء هذا هيهاتا يكون لك بعيد ننظر إلى هذه الدعوة الطيبة دعوة أهل السنة في اليمن تنيت من أيام مؤسسها في اليمن الشيخ رحمه الله تلاء عظيما والله مرت بعاصير عظيمة شدائد وقرب جسيمة حتى وصل حالها الآن إلى ما وصل مما ننعم به ولازال الابتلا بها ولكن تزداد نصاعة فنصاعة وجمالا فجمالا من وراء الابتلاءات والامتحانات وما يزيدها الابتلاء إلا خيرا هذه دعوة الحق والله ما يزيدها الابتلاء إلا خيرا وانظروا للدعوات الأخرى التي تمتنه ينتكسون ولا يعتنون بالدعوة ولا يعتنون بالعلم والتعليم وقت الفتن مشغلون بالفتن حديثهم حديث الفتن وأهل السنة والله الحمد في الفتن وفي غير الفتن حالهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام متعجباً من حال أهل الإيمان وأهل الصلاة عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك كان أحد إلا للمؤمن فإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له هذا حال المؤمن في سرائه وفي ضرائه وفي رقائه وفي وفي شدته أنه على وثيرة واحدة بين صبر وبين شكر يدور وكله خير فطاعة دوي الغفلة متعبة جداً ولا تطع من أغفلنا قلبه ممن جاءوا يقتريحون بإبعاد بلال وصهيب وسعد وابن مسعود وغيرهم من الضعفاء هؤلاء انتبهت طاوعهم هؤلاء تعبوا الله أنهم نكد ومنهم من طاوعهم وما يستطيع أن يخرج عن طواعيتهم صاروا يتحكمون فيه أعطوه شيئاً من لعاعة الدنيا فصاروا يتحكمون فيه يريد يخرج وما يستطيع أن يخرج إلا إن, أن شاء الله من دخل كما يقولون دخولك بأمرك وخروجك بأمر غيرك كلام في محلة دخولك بأمرك وخروجك بأمر غيرك الله ما يستطيع أن تخرج إذا دخلت إلا إن شاء الله سواء مع هالبدع أو مع من تعلمونه من الفندمه ما تخرج ابدا الا ان الله وقد اعطوا وما اعطوا قال رحمه الله قال رحمه الله قال قداته نزلت في اصحاب الصفه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ولا شك انهم يدخلون وهم فقراء يدخلون في هذه الايه فلا هي فإن الموصول يشمل أصحاب الصفة وغيرهم مع الذين يدعون ربهم أغنياء وفقراء فاصبر نفسك معهم وليس مقصولاً على أصحاب الصفة فحسب بل مع الذاكرين لله من أهل الإيمان من أصحابك سواء كانوا أغنياء أو فقراء أصحاب الصفة يدخلون فهم من الذاكرين لله سبحانه وتعالى بالغداة والعشيء جميع وقاتهم مستغرقة في الذكر سواء كان في قدوهم أو في عشيهم ذاكرين لله لكن هذا تفسير للفظ العام ببعض أجزائه فإن الموصول عام مع الذين يدعون ربهم بصلته عام وهو كما تعلمون الصلاة كالصفة له يدعون وكل من كان داعي ينصبر نفسك معه مع إخلاصه ومع خيره يريدون وجهه طائنه قد نزلت في اصحاب الصفه وكانوا 700 رجل فقراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجعون إلى تجارة ولا الى زرع ولا الى درع اي والله هذا وصفهم هذا لا كنكم يصنون صلاه وينتظرون أخرى فلما نزلت هذه الايه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر أن أصبر نفسي معهم قال الدر المنثور ننظر هذا الحديث لكن هذا الحديث عن قتاذ الآن مرسل مرسل الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن نصبر نفسي معهم قوله تعالى ولا تعدوا لا تصرف ولا تتجاوز عيناك عنهم هذا باب تضمين فيه أيضا انظر لنا المغني ماذا قال في تضمين تعدوا ولا تعدوا عيناك المغني ان ذكر باب التضمين واظن اني ما راجعت ولكن اظن غالبا اظني ان هذه الايه من الايات التي فيها التضمين وهو أن يضمن فعل معنى في فعل اخر ويكون ابلغ من الاقتصار على معناه فقط ضرنا المغني ذكر بعض الايات في هذا الباب هل هذه الايه منها التي ظهر منها ولا تصف ولا تتجاوز عينات عنهم قال رحمه الله تضمين بذمير تضمين ايش كان عنده هذا قال الراء 10 يضمن معنا فعل قاصر نحو لا تعد عيناك عنهم اي لا تتجاوز عيناك عنهم ضمن معنا فعل قاصر وهو تتجاوز وتصرف عيناك عنهم في في كلام في باب تضمين اوسع من هذا باب خاص بالتضمين قال رحمه الله قوله تعالى ولا تعد اي لا تصرف ولا تتجاوز عيناك عنهم ина غيرهم ومن هؤلاء الغير اشرار ونش وجار انك اذا تجاوزت العينان صالحين سيكون النظر الى غيرهم من اهل الدنيا طاعتهم كما سمعت وكان امره فرطا اهل الاهواء كان امره فرطا ضياعا وخساره تطيع الخاسرين الضائعين البعيدين عن الله سبحانه وتعالى فله الحمد الذي يسر لنا من إخواننا هؤلاء الطيبين ومن أهل السنة نجلس معهم ومن على نهجنا وهمهم همنا وهمنا همهم وهدفنا هدفهم وهدفهم هدفنا نصر الدين لله سبحانه وتعالى ونصرة الحق والدعوة إلى الحق وإرشاد وتوجيه الناس للخير ومحبة الخير للغير هذه نعمة بالنعم الله سبحانه محبة الخير للغير دين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه محبة الخير للغير دين ينبغل الشخص أن يكون كذلك قال رحمه الله أو تريد زينة قوله تعالى تريد زينة الحياة الدنيا أي طلب مجالسة الأغنياء والأشراف وصحبة أهل الدنيا هذه زينة الحياة للدنيا طلب مجالسة هؤلاء تريد زينة الحياة للدنيا وهذا من باب ذكر السبب والاستغناء عن ذكر او ذكر المسبب وطوي السبب فإن مجالستهم معناه تريد الدنيا ما وراهم إلا دنيا وما يعملون إلا من أجل الدنيا معناه تريد زينة الحياة الدنيا. والمقصود مجالسة هؤلاء الذين هم يرشدون إلى زينة الحياة الدنيا ويعلقون القلوب بالدنيا تبتعد عنهم سيتعلق قلبك بما تعلقت قلوبهم به فهذا إرشاد عظيم والله من يفقى هذا عن الله أين أهل الدنيا من هذا وأين الذين يميلون قد من الله عليهم بالقرآن يميلون إلى أهل الدنيا وعندهم أعظم النعم كتاب الله سنة رسول الله والصراط السويء والصراط المستقيم والهدي القويم يريد مع الضائعين ويا لها من هبوط همم ويا له من تسفل والله يقول لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى الله رزقك العلم ورزقك الدين ورزقك الخير خير وأبقى وزينة الحياة للدنيا ذاهبة كما أخبر الله سبحانه أنها متاع وهؤلاء مبتلون بها لا يغرن تتقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسالع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ما هي مسارعة لهم في الخيرات ابدا بل ابتلاه استدراج ويا طالب العلم اتق الله والله الله أنعم عليك بهذه النعمة العظيمة نعمة القرآن والسنة والمنهج السديد واشتبغي بالعسكرة واشتبغي بهذا الذي يدفعون يدفعونه عليك دفعا ويأتونك من بعض النواحي والجهات التوجيه, التوجيه التوجيه التوجيه أنت موجه عام ما أنت موجه خاص لجهة معينة التوجيه المعنوي التوجيه المعنوي أنت موجه للأمة ولسه موجه لطائفة خاصة وفئة خاصة وانطلبوك للفئة هذه وجه وانطلبوك للجهات الأخرى أنت أنت تسير نفسك وهم يحتاجون إليك هم يحتاجون إليك أنت تسير نفسك فضل الله سبحانه وتعالى تعرف ما يصلحك ويصلح غيرك من المسلمين المدعوين أما أبغى في مكان معين وحيز معين وعلى توجيه جهة معينة ومقابر رواتب ما هو توجيهنا ذا ولا عرفنا توجيهنا من هذا لا من قبل ولا من بعد توجيهنا برواتب هذا ما عرفنا في دعوتنا السلفية أبدا أن توجيهنا المسلمين آخر شهر السلام فلوس عليه هذه دعوة لخان المسلمين قال رحمه الله دعب هؤلاء ضاعوا الله قوله تعالى وانا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا اي جعل قلبه غافلا عن ذكرنا يعني عينته ابن حصن وقيل اميه ابن خلف واتبع هواه قوله واتبع هواه اي مراده في طلب الشهوات وكان امره هرطان قال غتاده ومشاهد ضياع حين معناه ضيع عمره واي ضياع بعد هذا ضياع الضياع قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وهكذا لما ذكر الدنيا وحذر من الله بها ختمها بالخسران يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم عموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وكان أمره فرطا قال غتاد ومجاهد ضياعا وقيل معنا ضيع عمره وعطل أيامه، وقيل ندماً، قل معاني صحيحة، وقال مقاتل بن حيان سرفا، وقال الفراء متروكاً، وقيل باطلاً، وقيل مخالفاً للحق، وقال الأخفة مجاوزاً للحد، قيل معنى التجاوز بالحد هو قول عيينة إن أسلمنا أسلم الناس، هذا إفراث عظيم، صحيح، من قال هذا؟ الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ومن يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم وإنما هذه أسباب جرت العادة بها أنه إذا أسلم الشرفاء أسلم أتباعهم وإذا أسلم المتبوعون أسلم الأتباع هذه عادة جرت أجراها الله جعلها سبب من الأسباب والله قد جعل لكل شيء سببه ولكن قد يكون السبب ولا يتحقق المسبب فإن هرقل ثاروا عليه لما رأوا أنه يريد أن يسلم وهو رئيسهم وهو قائدهم وإمامهم أنذاك ولما رأوا أنه سيسلم والتمسوا منه ذلك ثاروا عليه ثورة الحمر ثم لما رأوا أنهم ما هو ما من وراءهم خير وأنهم ما يريدون هذا الذي يريده قال إنما كنت أختبر إيمانكم فقط ما نحو الإسلام لمحمد وهو كان يريد أن يسلم ومنعه الملك وما طاوعه قومه وهكذا النجاش أيضا قيل أنه لم يسلم من معه حتى صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكتم إيمانه والله أعلم لكن ما طاوع كثير منهم وهو رئيس البلاد ما طاوع كثير منهم وإنما هذا هو الأصل إذا أسلم المتبوع أسلم الأتباع وإذا أسلم الرئيس أسلم المرؤوسون أو استقام أيضا كما قال بعضهم صنفاني في الناس إذا صلحا صلح الناس العلماء والأمراء قال رحمه الله قيل معنا أتجاوز بالحد وهو قال عيينا إن أسلمنا أسلم الناس وهذا إفراق عظيم إنا هنا <تصفيق> قال رجع المعنى ولا تعد عيناك عنهم إلى قولك ولا تقتحم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم ولا تأكل أمواله إلى أخذ ذلك إلا تضموها ذكر آياتي من هذا الباب مجاوزة وقد زارنا في في هذا اليوم كُرَى مَا عَلَيْنَا ومِمَّنْ يُحِبُّونَ نَنُحِبُّهُمْ وهم على نفس السبيل ونفس الطريق داعين سائرين إلى الله سبحانه وتعالى من وادي العين وهم لله الحمد تتكرر زيارتهم لإخوانهم في هذه الدار لمحبتهم لهم وهكذا أيضا من غير الوادي صاحبهم بعض إخواننا أيضا من الشيوخ وفي مقدمة زائرين اليوم أخونا الشيخ أبو عمار حفظه الله تعالى حسن بن زيلع وهكذا أخونا أبو محمد الحسن حفظه الله فمرحباً بهم وأهلاً جميعاً وهذا مما تقر به الأعين وتنشرح به الصدور ونفرح به جدا. ونحن لله الحمد كما تقدم تكرار ذلك في مكاننا رابضين أو رابضون ويأتي إخواننا زائرين، ويأتي إخواننا إلينا، ونلتقي بأحبتنا، وبمن تجمعنا بهم الدعوة، فهذا خير عظيم الله، كنا ربما نحتاج أن نقطع المسافات لأجل الوصول بعض الأماكن، وإلى بعض الجهات، فإصر الله الآن من يأتي إلينا ويصل إلينا، ويريد أن يقف على هذا الخير، ويطلع على هذا الخير، وكما قيل ليس الخبر كالمعاينة يا ابن الكرامي ألا تدنوا فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمعه الناس حب أن ترى بعينها ربما تسمع لكن تحرص أكثر على الرؤية ولا شك أن الأذن كما يقولون قد تعشق قبل العين أحيانا كما قال بعضهم سمعنا بأخبار لكم عظمة فسرنا ما سمعنا وأحيانا من قبل رؤيتكم نلنا محبتكم فالأذن تعشق قبل العين أحيانا فلا شك الأذن تعشق لسمع الخير من سمعت عنه وتتمنى اللقاء به والجلوس معه لما يعلموا لا ما عشق الخير تعشق الخير معنى تعشق خير تراه وأن العشق الغالب مدموم والكلام فيه معلوم من ابن القيم ومن غيره ولكن قد استعمل في هذا البيت كما سمعت للمبالغة والأذن تعشق قبل العين أحيانا فيصل إليها من الأخبار فتحب قبل أن ترى العين فإذا قصن المحبة قبل رؤية العين فهذا نعم أما العشق الغالب عليه لا يستعمل أحسن تركه فمرحبا بهم وبمن جاء معهم من إخواننا أصحاب الوادي وهم لله الحمد أصحاب وادي العين لهم يد بيضاء على دعوتنا هنا ولهم تعاون مشكورين عليه نصى الله أن يثيبهم وأن يزيدهم وفضله أحياهم الله مرحبا بهم جميعا أخونا حسن ومن جاء معه وأخونا أبو محمد ومن جاء معه فأهلا وسهلا وإن شاء الله محاضرة لهم بين مغرب وعشاء بإذن الله سبحانه وتعالى أخونا أبو محمد وأخونا أيضا كذلك حسن السلام عليكم